you <laughs> you、mm -hmm. يصلح ل ك م أعمالكم ا ت ق و ا ا ل ل ه و ا ل و ا ق و ل ا س ي ا ي ص للعلوم ح ك م أ م ا ك م ي غ ف ر ل ك ذنوبكم يصلح لكم م يصلح أ ع ا ل ك م ويغفر ل ك م ذ ن ي ه إ ل م ا ء الله فقد ف ا ز و ا ل ع س ن ى ا س م ا ب الله الحسنى